Mmm. سمعت إنه من زمن حد يسأل عن أجره لما طاف بأمه فوق كتافه عرفت إنه مهما أعمل مش هوفيك يا أمي تعال اللي ما حد يشافوا سمعتين من زمن حد يسال عن أجره لما طفوا أمه فو كتابه عرفت اني مهما أعمل شوافی کی امتاب اللي ما حد شافو وانا مقصر مش بفكر غير في نفسي وانت ضيعتي شبابك تبني فيا لا وعمرك ما اشتكيتي أو حكيتي عن جحودي يا طيبة حقك علييا قضي عني ولا مكسوفة يا أمي إنك تردي محتاج رضاك اوعي اي مرة تزعلي أو ترمي طبتي دانتي سبب للمغفرة الأجل كرامني ربنا وأنا لو هتوب من غير رضاك إيه ما أنا تو